الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الحياة دار بلاءٍ وامتحان متقلِّبة الأحوال بين فرح وسرورٍ وأحزان أحمدُه سبحانه وأشكرُه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا أمات وأحياء وأضحك وأبكاء وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُّه ورسولُه فرِحَ برحمةِ الله وفضِلِه وصبرَ على ما ابتلاه الله به صلى الله وسلم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابِه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعدُ معاشِرَ المؤمنين أُوصِيكم ونفسي بتقوَى الله عزَّ وجل فإنها أمانٌ من الفتن والبلايا ومُكفِّرةٌ للذنوب والخطايا يا أيها الذين آمنوا إن تتَّقوا الله يجعل لكم فرقانا ويُكفِّر عنكم سيِّئاتكم ويغفِر لكم والله ذو الفضل العظيم أمة الإسلام ان الفرح والسرور من نعيم القلب ولذته وبهجته كما ان الهم والحزن من اسباب نكده وبؤسه ولقد جاءت شريعه الرحمن بما يراعي حاجات الفطره البشرية وبما يهذب سلوكها وانفعالاتها فالله جل جلاله خالق الخلق وهو أعلمُ بحالِهم وبما يصلُحُ لهم وقد جعلَ سبحانه الفرحَ والسُرور ثمَرةً للرضا واليقين ألا يعلمُ من خلَق وهو اللطيفُ الخبير فأهلُ الإيمان يفرحون بما بعثَ الله به رسولَه من الهُدى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزِلَ إليك ولذلك فإنَّ أجلَّ مراتِب الفرح، وأسماها وأعلاها، الفرحُ بالإسلام والإيمان، وبهداية السُنَّة والقُرآن مما يُوجِبُ بِساطَ النَّفس وانشِراحَها، وسُرورَها ونشاطَها، ورغبَتَها في العلم والإيمان وشُكر الكريم المُنعم المنَّان قل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيُّرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ إخوة الإيمان إن من أسباب بهجة القلب وسروره في الدنيا والآخرة إدخال الفرح والسرور على قلوب الناس وكلما زاد عطاء الإنسان كلما زادت سعادته وسروره فالجزاء من جنس العمل وهل جزاءُ الإحسانِ إلَّا الإحسانِ وفي معجم الطَّبرانيِّ بإسنادٍ حسنٍ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من لقِيَ أخاهُ المُسلمَ بما يحب ليسُرَّهُ بذلك سرَّهُ الله يوم القيامة سرَّهُ الله يوم القيامة فإدخالُ السُرورِ على الآخرين من أفضلِ الأعمالِ وأحبِّها إلى الله ومن أسباب نيل رحمته ومغفرته، ودخول جنَّته فعن ابن عُمر رضي الله عنهما أن رجُلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيُّ الناس أحبُّ إلى الله؟ وأيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ الناس إلى الله تعالى أنفعُهم للناس وأحبُّ الأعمال إلى الله تعالى سرورٌ تُدخِله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرُد عنه جوعا ولأن أمشِي مع أخي في حاجة أحبُّ إلي من أن أعتكِف في المسجد شهرام يعني مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة رواه الطبراني بإسنادٍ حسن وإن من طُرُق إدخال السُرور على الناس الاهتمام بشؤونهم وتفريج كُرباتهم والسعي في قضاء حوائجهم وهذا باب عظيم من أبواب الخير والأجر وسمةٌ من سمات المؤمنين الصادقين الذين هم في توادُّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم مثل الجسد إذا اشتكَى منه عُضُو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمام فلذا كان سلفنا الصالح من نبلاء الإسلام وأعلام الأمة يتقربون إلى الله تعالى بقضاء حوائج الآخرين ونفعهم والسعي إلى تفريج كرباتهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم ففي شعب الإيمان للبيهقين أن ابن عباس رضي الله عنهما كانَ معتكِفًا في مسِّد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهُ رجل فسلَّم عليه ثم جلَس فقال له ابنُ عبّاس يا فلان أرَكَ كائبًا حزينًا قال نعم لفلانٍ عليَّ حقٌّ وما أقدِرُ عليه قال ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنهما أفلا أُكلِّمُه فيك قال إن أحبَبت قال فانتقل ابن عباس ثم خرج من المسجد فقال له الرجل انا نسيت ما كنت فيه اي من الاعتكاف قال لا ولكني سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم وهو يقول من مشى في حاجة اخيه من مشى في حاجه اخيه وبلغ فيها كان خيرا من اعتكافي عشر سنين وفي معجم الطبراني ومن مشى مع اخيه في حاجه حتى يتهيا لها اثبت الله قدمه يوم تزول الاقدام الله قدمه يوم تزول ومن صور ادخال السرور على الاخرين الابتسامه في وجوههم ولقد كان صلى الله عليه وسلم اكثر الناس تبسما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه ما رآني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسَّم في وجهي وفي سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك لك صدقَ والهديَّة يا عباد الله تجلِب المحبَّة وتُثبِت الموده وتؤلِّف القلوب وتُذهِب ضغائِنَ الصدور وقد كان صلى الله عليه وسلم من هدي. أن يُهديَ ويقبل الهدية وفي صحيح البخاري أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصةٌ سوداء صغيرة فقال من ترون أن نكسو هذه فسكت القوم قال أتوني بأم خالد طفلةٌ صغيرة كانت قد ولدت في أرض الحبشة فأُتي بها تُحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وهي تنظر إلى الثوب فريحةً مستبشرةً مسرورة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبلي وأخلقي سنة يا أم خالد, يا أم خالد وسنة يعني حسن بالحبشية وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يمازح أهله وأصحابه لإدخال البهجة والسرور عليهم ففي مسند الإمام أحمد أن رجلًا من أهل البادية كان اسمه زاهرًا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وقال من يشتر العبد؟ من يشتر العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال لكن عند الله أنت غال وفي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك نرى حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تسابقهم لإدخال السرور عليهم وتبشيرهم بما يحبون فلما انزل الله تعالى توبته على كعب وصاحبين وذلك حين بقي الثلث الاخر من الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند ام سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سلمة تيب على كعب قالت افلا ارسل إليه فابشر قال اذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليله حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله عليهم فمن الصحابة من ركب فرسه ليبشرهم ومنهم من صعد على جبل سلع فصاح أعلى صوته ببشارتهم قال كعب رضي الله عنه فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت سمعت صوت صارخ اوفى على جبل سلع باعلى صوته يا كعب ابن مالك ابشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنونني بالتوبه قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فلما سلمت عليه قال وهو يبرق وجهه من السرور ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك قال قلت ام عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعه قمر رواه البخاري ايها المؤمنون بالله ورسوله ايها المؤمنون بالله ورسوله ادخلوا الفرح والسرور على قلوب اخوانكم بالسؤال عن غائبهم وعياده مريضهم والاصلاح بينهم وتخفيف الامهم واحزانهم وإطعام جائِعهم، وقضاء ديونهم، والكيس الفطِن لن يعدم طريقًا لإدخال السُرور على أخيه المسلِم قال ابن القيِّم رحمه الله تعالى وقد دلَّ العقلُ والنقل، والفِطرةُ وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرُّب إلى رب العالمين وطلَب مرضاتِه، والبرَّ والإحسان إلى خلقِه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خيرُّ، وأضدادَها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شرُّ فما استُجلبَت نِعَمُ الله، واستُدفِعَت نِقْمَته بمثل طاعتِه والتقرُّب إليه والإحسان إلى خلقِه, والإحسان إلى خلقه أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس، قد جاءتكم موعِظةٌ من ربِّكم وشفاءٌ لما في الصدور وهدًا ورحمةٌ للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنبٍ وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارًا الحمد لله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 اما بعد معاشر المؤمنين ان الفرح صفه من صفات الخالق جل جلاله وتقدست اسماء وهو فرح يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميعُ البصير ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبةِ عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلان فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره فضجع في ظلها قد ايس من راحلته فبين هو كذلك فبين هو كذلك إذا هو بها قائمةً عند فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته من هذا براحلته وزاد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين ان الله سبحانه خلق عباده له ولهذا اشترى منهم انفسهم وهذا الشراء دليل على انها محبوبه له مصطفاه عنده مرضيه لديه وقدر السلعه يعرف بجلاله قدر مشتريها وبمقدار ثمنها فالسلعه أنت والله المشتري والثمن جنته والنظر الى وجهه وَوسمعُ كلام في دار الأمّ والسلام فإذا ربَ الععد عن سَيده ومالك مرضًا عن رضاء وصالح عددهُ وَلا وصارَ من جده مؤثِرا لمررضاتِه على مرضاتِ وَه وَماللك فقد عّضَ نفسه للعقوب فقدضَ نفسه للعقوب فإذاعَود وأأَقبل إليه وتخل عن غَيره. كيف لا يفرح به محبوه كيف لا يفرح به محبوه اعظم فرح واكمل وذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اخوه الإيمان إذا اقبل العبد تائبا لربه مقرا بذنبه نادما عليه عازما الا يعود اليه فرح الرب جلَّ جلاله بتوبته فرح احسان وبر ولطف وهو الغني عن عباده وهو الغني عن عباده فيجازي سبحانه عبده التائب فرحا وسرورا ولذته وحبورا فلما فرح الله تعالى بتوبه عبده اعقبه فرحًا وبهجه في قلبه وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرام تقربت منه ذراعام ومن تقرب مني ذراعام تقربت منه باعام ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلِم فالله جلَّ جلالُه يحب لعباده أن يتوبوا إليه وأن يستقيموا على طاعتِه حتى يفوزوا بجنته ورضوانِه والذين إذا فعلوا فاحِشَة أو ظلموا أنفُسَهم ذكَروا الله فاستغفَروا لذنوبِهم ومن يغفِرُ الذنوب إلا الله ولم يُصِرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ من رَبِّهِمْ وَجَنَّاتِ وجناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بل ومن رحمته وكرمه وجوده يُبدِّل سيئات التائب بالحسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يُبدِّل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا فلنصدق في توبتنا يا عباد الله فلنصدق في توبتنا يا عباد الله فالتوبة هي أول منازل السائرين إلى الله وأوسطها وآخرها فلا يُفارِقها العبد حتى الممات وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم ارزُقنا الفرح بطاعتك اللهم ارزُقنا الفرح بطاعتك اللهم ارزُقنا الفرح بطاعتك واملأ قلوبنا أنسًا بك وقرِّبنا إليك وارضنا وارض عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال إبراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابِعين، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وجودِك يا أرحم الراحمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي حرم الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسألك بفضلك ومنتك أن تحفظ بلاد المسلمين من كل سوء اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظها بحفظك واكلاها برعايتك وعنايتك اللهم ادم امنها ورخائها واستقرارها برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق قادم الحرمين لما تحب وترضى واجزِ عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير للاسلام والمسلمين اللهم وفق جميع اولات امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم ايدهم بتاييدك واحفظهم بحفظك برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم